فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ يَشْرَحْ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ لانجعَ الصند رغضيقأَرا ج كأ نما ي الصعَ في الس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 قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو min ya ma sharar jinni qadis tanutum min وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ إِنَّ حكيم عليم وكذلك نوري بأض الظالمين يا مَشَاءَ جِيدٍ يُرِيدُ إِنْ فِي أَهْلِهِ يَأْتِ بِهِ رُسُلٌ منكم قالوا شهدنا على أنفسنا وغروة أمر الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا there